إن الحمد لله والحمد له ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما هذه الله فلا مضل له وملزِل فلاهد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم مشر الأمور محدثاتها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 طاف كبدنا عائشه رضي الله عنها قررت جاري له قد حج النبي صلى الله عليه وسلم ف شيء بدأ به حين قدم انه توضأ ثم طاف بالبيت يا كمشته كبيره خاص صلى الله عليه وسلم بس تي فكرت لکاتک دعایشتم که دستم زیگرت، آن جا طافی بدروی که علی پیروز داکرد. سبعة أشواط حد يرمل في الثلاث الأولى لس كما هندك بخراوي و هنجاوکانی الیک نزیق بید دروات بوشی قال إلى عمر قضاء في عمر خاص الله ونسله من الصحابة دهاتا ده وما كي بيروز مشركين قريش لبنايم الرد على صابون جنسيدي أمانا بكن تاي يثرب لوازو بهذي كردون طعنة عن ذلك الصحابة في عمر خاصه صلى الله عليه وآله في عمر خاص صلى الله عليه وآله لا تتطعف كما بخيراي برا بأيبوان درخا كأيوب القوة وبتوانا بهذا لا تتطعف كما السنة واياء هندك بخيراي وهندك وكان لك نزيك بالمرأة أما التي كتك ذا بسنا نحن لا تتطعف قدوم لا تتطعف كما تردأ لا تتطعف إفاظايا لا تتطعف وداع أمانية يعني تطعف سنة کات روش دادن ما عمرت کرد با طافی عمرکت بلام روزانی تر که دشی طاف ذکی بجلو بری عصای خت و آمیش نکی و مشکات که داد کریک ما طاف اوشونی و طافی تاکرد یعنی چالبد نبیت سبب عزتی مسلمان سطافی کم حندک و خیرای درایت ما لا شرطه افغاتر با ويقبل الحجر الاسود او يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ونحوه ما تبرد رشوك دكات ودستي في وداد اگر دستي خوي کې بغات واگر دستي خوي پې نه او شپتي کې بدسته بمحجن دمکیلار ده به تو او کو کرای خوانه یا پیغمبر خواص صلی الله بوئ کرد کردو دستی لره او پی گاند و یقبل المحجن ان جماتی او دکیت اگر درفت نه رخصه خدماتی وکیت او شتیکا بدست و دور و بری دخی ماتی او دکیت لبرای پیغمبر خواص صلی الله و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 سرتان نکیشی باف شرک و ابزارن ام برده مبارکه. بوی من ماتی دکمودستی پیدا دم لبری سودم پدگانه انسیانم لدرده خاته نه خر. آبی وریابم شرک نه و بوی آمجد دکم بزنن اما لبروای بینیم و پیغمبری فصل الله علیه وسلم ماچی بردارش که کرده. اتباع سنت و تحذیر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 صالح نوية إزريكاتك في خاص صلى الله عليه وسلم ابو بكر يكردس القافلين مسلمين حجياً في أبوكات في غمرية صلى الله عليه وسلم علي نارد كابن خلق دار رايقين كالصالح دهاتوه مشرك عريان نابع بين طافك وعندما العلماء اجدل أنه يحبون في خاص صلى الله عليه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 زیگلو بین دانه باد، هیچ ذکری که مأثور نه تو، و کفی خدا دواني قرآن بخوایی، دواني ذکر کی، الامر فیه من الطاف، أي من الطاف، يصلي ركعتين في مقام ابراهیم. لپاش کوتاه نانی حد طاف که، لپشت مقام ابراهیم و دور کعد سونت طاف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 و الله كان ينتهي رؤوى كرد و يقول رجل عرفيه اسد احد بن بدوي او ني نبران فشتمك كان شان قراوى كرد و قفاه انا دان بردوى عرفه حشتي ذي الحجه كبير يوم الترويه دسنا مينا نجني و رد كان لكاتفيا بقصر نيجي عصر لكاتي خويا كان بقصر نيجي مغرب لكاتي خويا كان سيرك عاد عشاء لكاتي خويا كان دورك بقصر نيجي بياني كان لكاتي خويا كان ثم ياتي عرفتا صبح يوم عرفه انزا بر عرفه برئيته كي يدل بلو عرفه ملبيا مكبرا لبيك اللهم لبيك وتكبير ذكات ختاكو ذكنا مزقوتي نميره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 عندما ابغاتنا عرفه يجيني وروح عصر جمع دكا وهو تارك ويخطب امامي مسلمان وهو تارك ذخنه كاستا مفتي عام هم لا باشني ورا لدان يقول لنا وراسي اصمون لعرفه ثم يفيض من عرفة. لفاحشة العابد من عرفة ويأتي المزدلفة. دكتة مزدلفة نجم المغرب ويجمع فيها بين العشاءين يعني المغرب والعشاء. لمزدلفنا نجم المغرب والعشاء كودكاته ولا كاتي عشاء. سيرقى المغرب دكاته فعشندورق عشاء.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 الإفاض يعني جرناه ده جرتوا هم كتوع في فاضه دكات، أذا كسيك أمانك قبل أن يرمي فلا حرج، خوي بترتيب أعاب كذي بشر، يا كمين جمري عقبه، أن جذب الهدي أن الحلق أن طواف الإفاض، أذا هركة مي كام بر لا مي كام كلا حرج، افعلوا ولا حرج، أو هيتي تاني.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 واجبني داتوان بحوطك سوا غايب يمكن يعني واش تريك بيرمري خوف قسم سنه كي كرت سات سات هوستر ما شاء الله يعني باش يحوصطك سيكردو يعني لا عبادات دا اواني كواد تحديد نكرهه بتعبد لا مالي اتواني باحث کسو ده تو اندری وشتریخ بخی پیغومنی خاصن بخوی تنها صدانه کردو او مش بغیر سر سخاوتی الله عليه وسلم ذکر او بو مالو سامان نه کنه نه للمهدي ان ياكل من لحم هديه خاصګه بیت و للمهدي سنه دوا ابو اوکسیکوا هدی دکات لغورتي هدیه کای بخواتس چون پیغمبري خواص صلی الله علیه و وسلم لقال علیك کرد لو صد و اشتراء و پاکردن فرمان کرد لهر صد و اشتراکه بش گوش بهن ریم کریت نا منجلک ولیننه خو ی علی لو من زله لندوا لغشتگان و رو شربگان خرد لهی هر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 <تصفيق> لسر حرام نبيك لسر محرم حرام دبتس. شو نكون خاص الله عز وجل كان حرام. يعني إذا هدي وخير. اللي حرام لسر حرام إنسان محرم حرام باب العمره عمره بتنها.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 لميتات وإحرام ذكنتين نعم كطعاف نصف صفع مرأة كانو سريان بل بلى مكسر كأهل مكة ينكسر مقيما لنا وما كأمتي طعافكك تشوفوا مقصدي هذا سركي لا عمراتيا طعاف وذريكا عمر الطعاف كي تمرر لذريو بيلاه. أو حديث عائشة إحرام عائشة لتنعم عائشة معذوره رضاه في كرر ذلك للبعض. عائشة كاتك أنك هذا المحدث كأتصوري